وَمَا ظَنُّ يقولون يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ هَٰذَا هُزُوٌّ ۚ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن أمر دَاءٌ فَاعْتَزَلُوهُ ۗ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ اصموا بالله جند ايمانهم منهم لماعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم الله بقوم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 مَنَ وَلِيَّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ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 من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملع له الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك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 أُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَنُعِلُوا بِمَا قَالُوهُ بَلْ يَدَاهُمَ بْسُوفَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضًا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 لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة موقوتا تنصيدا وكثير منهم ساء ما يعمل